Bismillahir Rahmanir Rahim Hamim احمد من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما لا 124. يلعبون 125. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس شِفُ الْعَذَابِ قَلِيلا إِنَّهُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّهُمْ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَطَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمًا فِرْعَوْنَ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي رَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَى وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء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 فَجاؤُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمٌ تُبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا جِرِّمِينَ وَمَا إن يم الفصل ب قاتُ 119. كالمهل في البطون 110. كولي الحميم 111. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 112. ثم صفوا فوق رأسهم عذاب الحميم 113.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 ذلك هو الفوز العظيم فانما استمعوا بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون